الله ربنا هو الإله له من الأسماء مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله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 والمجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير الله ربنا هو الإله له من الأسجار مصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمصير الله ربنا و الهنا له اذا درسنا مصطفاه الواقد الحي كدن ملك والملك المالك لا شريكه الله اشتركوا في القناة